ويني يا سيره الخلفاء والنباء العود جددي في القلب السجود ذكريني بالمصان والوعد الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من الله تعالى فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا بعد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 كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقال علي بن مديني وكل العلماء تقريبا يعني لا يكاد تقرأ في ترجمة عالم إلا لابد أن تجد له محنة محنة علي مديني التي نال الخصوم منها منه بسببها واستغلوا موقف الإمام أحمد من علي بن مديني من شيخه الذي كان يبجله وكان يقدره ويوقره الفتنة المعروفة بفتنة خلق القرآن والفتنة ده أنت كلمت عنها كثيرا وكل ما أتكلم عنها أجيب سلت الإمام أحمد فيها الذي ثبت ورفع الله عز وجل مناره وأعلى كعبه بسبب الصبر فيها المعتصم عرض العلماء على الصوت بل على السيف والذي كان لا يجيب ويقول القرآن مخلوق إما كان يقتل أو يسجن أو يقطع راتبه من بيت المال لابد أن تناله عقوبة من العقوبات فعلي بن كان ممن أجاب في المحنة وذكر حديث عمار وذكر حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أه اللي هو ملخصه أن يعني المشركين عذبوا عمار بن ياسر وهذه القصة لها أسانيد مختلفة مما يدل على أن لها أصلا على الأقل وهو حديث حسن المشركون عذبوا عمار بن ياسر وكان ضعيفا ضعيف البنية واشترطوا عليه حتى يطلقوا سراحه أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له قل هو ساحر هو كاهن ومجنون فقالها عمر فلما برد جلده جعل يؤنب نفسه كيف أقول هذا على النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرج من الظلمات إلى النور وهدان الله به مثل هذه المعاني فانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ما جرى تماما فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام له عمر كيف تجد قلبك قال رسول الله أجدوه مطمئنا بالإيمان قال يا عمار إن عادوا فعد أي إن عادوا إلى جلدك وإلى ضربك مرة أخرى فعد الى سبي طالما أن قلبك أجنبي عن اعتقاد مثل هذا فات علي المديني وقال لي في عمار أسوة وسجنوه في بيت مظلم ثمانية أشهر قال لابن عمار الموصلي لما قاله الجماعة العلماء منهم من يكفرك ومنهم من يفسقك والكلام ده لأنه أجاب وقال القرآن مخلوق فقال له إني سجنت في بيت مظلم ثمانية أشهر حتى خفت على بصري وأنت تعلم أنني لو ضربت سوطا واحدا لمت ما كان أتحمل أتحمل الصوت وأخبر القوم أنني أعتقد أن, أن هؤلاء كفار الذين يقولون أن القرآن مخلوق أعتقد أنه كفار لكن لم يتحمل البلاء علي المدين هو ذا حقيقة ما حدث لكنه بعد ما يعني انفرج البلاء خرج وأعلن ثوبته وأعلن على الناس عقيدته في بعض التعرف المحن تكثر فيها الحكايات الكاذبة بالذات إذا كان هناك كارهون للشخص الممتحن زي علي بن مديني فطلعوا عليه بعض أكاذين فمن القصص المكذوبة المنسوبة لعلي بن مديني رحمه الله قصة الراه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في المناظرة التي جرت بين أحمد بن أبي دؤاد اللي هو تولى كبر هذا الأمر وهو الذي مسح دماغ المعتصم وأدخل عليه هذه البدعة القبيحة التي جرت على الأمة ويلات كثيرة كنا في غنى كامل في غنى تام عن هذه الويلات لكن كان أمر الله قدرا مقدورا فأحمد بن أبد أدى بناظر أحمد بن حمل فيقول للمعتصم إن هذا على الإمام أحمد يعني يزعم أن الله يرى في الآخرة أن الله يرى في الآخرة والعين لا تبصر إلا محدودا والله غير محدود والله غير محدود يعني العين محدودة حاسة من الحواس في الآخر لها منتهى زي أي حاسة في الإنسان لها منتهى ما فيش حاجة اسمها لا منتهى لمخلوق أي مخلوق له منتهى العقل له منتهى السمع له منتهى البصر له منتهى فزي ما احنا بنقول مثلا بالنسبة للبصر لو, لو كنت انت في صحراء شاسعة مترامية الأطراف ونظرت إلى السماء منتهى بصرك بيشوف السماء شكلها إيه بيشوفها زي ما هو واقف كده عالية كده ولا بيشوفها منطبق على الأرض منطبق على الأرض نازل على الأرض آخر منتهى بصرك حتى لو كنت أحدى الناس بصرا لو كنت زي زرقاء لينام مثلا آخر منتهى البصر السماء نازل على الأرض لو لفيت من كل الجهات إليك إنك إنت وقف في خيمة طب هل فعل السماء مع منتهى البصر فعل النزل على الأرض؟ الجواب لا السماء في هذا المكان اللي تشايف أنها نزل على الأرض زي السماء اللي فوقك تمام في الارتفاع طب إيه اللي خلى كده بصري خلص انتهى بصري إلى هنا فهو بيقول له كيف يرى الله عز وجل في الآخرة والله عز وجل غير محدود ما تدرشت تحد ربنا سبحانه وتعالى بتقول من هنا لهنا وادخلوا شبهات عقلية والكلام ده فكيف يرى الله وهو غير محدود بالمحدود وهو العين فالمعتصم بيقول الله أحمد ما تقول قال يا أمير المؤمنين حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته يوم القيامة ترونه كما ترون البدر كما ترون البدر إسناد بقى إيه سريك الدهب رمام أحمد ما عندوش إلى القرآن والسنة ابن أبي دؤاد عنده العقل الذي أضله والذي لا يلتزم بالوحي القرآن والسنة لابد أن يضل لازم يضل فالمعتصم التفت إلى ابن أبي دؤاد قاله ها تقول ليه في الكلام ده لأن حديث كما قلت لك الإسناد سبيك التهب حمد بن جعفر غندر شيخ أحمد وعادين شعبة وبعدين بقى خلاص بقى اسمعيل بن أبي خالد وعادين قيس بن أبي حازم ده أدرك العشرة أبو بكر والكنازل والصحاوة وقل من أدرك العشرة مع قيس بن أبي حازم فالإسناد كالشمس وضحاها فلما التفت لابن ابي دؤاد وقال له ها ما تقول في هذا جاب لك حجة تردها بيه قال له والله اديني فرصة البكرة وامنازل على علي بن المديني الحكاية اللي الخطيب رواها دي الباطلة اللي انا بحكيها دي موجودة في كتب شتى بكل اسف وزيك انا بنبه عليها النهاردة انها باطلة والخطيب أبطلها ويديت الذين نقلوها في كتبهم نقلوا كلام الخطيب البغدادي لأنه أبطلها فيه بعد الحكام وشارة ف الحكام بن أبي دواذ نازل على العليم المديني وكان مملقا فقيرا لا يملك شيئا كان في بغداد فأم أول ما رحله دخل عليه ودله عشر تلف درهم وما سألوش عن حاجة خلاص وبعدين أمر جعله تاني وقال له, إيه؟ قال له حديث الرؤية حديث جرير ابن عبد الله للمام أحمد قاله ما تقول فيه قال هو صحيح قال لي إليك حاجة الده أنا بقى أتيل طلع لي في الحديث ده علة وداله خلعة وداله مركب يركبه وداله مش عارفه وغير العشر تباف وداله حاجات كتير قوي وقال له شوف بقى دور له على علة في القصة دي فما قال له إيه يعني قيس بن أبي حازم كان أعرابيا يبولوا على عقبية فبقى سرأسه وقال له شفيتني بس المشكلة الكبيرة ان ده جاهل وهيروحي عشان ينظر أحمد بن حمد بحي دي المشكلة لا يعرف قدر أحمد وفاكر أن أحمد بن حمد لما يقول له قاس بن أبي حزم يقوله على عقباي أن أحمد بن حمد هيسلم له بالكلام ده بس رجل جاهل فالمهم تاني يوم ام ابن ابي دواد بقى قل المطاسم يا امر المؤمنين يحتج علينا بقيس بن بحازب وهو كان اعربيا يبول على عقيبي ف قيل بقى ان عرف ان علي المديني هو الذي أعطى هذا لابن أبي دوآد فقاطعه الإمام أحمد قاطع عليه من مدينة أديه هذا لا إمام أحمد ما قاطعش على القصة دي هذه قصة باطلة ما حصلتش من أصله وحاشى لله أن يبيع علي بن دينه بالعشر تلف كان كانوا أدينا وأتقى لله عز وجل من أن يفعل هذا والخطيب يعني جزاوه الله خيرا انتصب لتفنيت هذه القصة وآتى بقول علي بن في قيس بن أبي حازن وإن هو رفع للسماء وقال لقل من أدرك العشرة مثل العشرة من أول أبوك الصديق لحد العشرة من الصحابة المباشرين بالجنة يعني مثل قيس ابن أبي حازم لكن الإمام أحمد غضب من علي بن مديني و يعني لم يحدث حديثه وان كان أبقاه في المسند وهذا يدل على أن الرواية التي وردت أن الإمام أحمد شطب حديث علي بن من مسنده هذه رواية لا تصح لأن حديث مسند أحمد الآن فيه أكثر من ستين رواية عن علي بن مديني لم يشطبها الإمام أحمد من مسنده لكن الإمام أحمد آآ يعني آآ غضب من كل من أجاب في المحنة وكان يتمنى لو صبر هؤلاء على السياط ولكن يعني دي مسألة عزائم يعني الرجل الفاضل قد يبتلى ولا يصبر قد ينفسق عزم قلبه وهذا لا يؤذيه ولا يضره في علمه وفي دينه لا سيما إذا رجع وتاب وأعلن عروس الأشهاد أنه لا يقول بهذه المقامة الحاصل يعني في ترجمة من ترجمة علي أنه ثقة ثبت إمام جبل حافظ قل ما شئت, قل ما شئت وحتى أن العقيلي رحمه الله لما ذكر علي بن مديني في كتاب ضعفاء الكبير شن الذهبي عليه الغارة في كتاب مزال الاعتدال بنقد فجال وكنت يعني أتمنى أن يخفف الذهبي من حداته في هذا لأنه كان ممكن الذهبي يعبر بأخف من هذا لأنه يعني هاجم, هاجم, هاجم العقيلي مهاجمة قوية حتى قال له أفما لك عقل يا عقيلي أتدري في من تتكلم؟, تتكلم إنك تتكلم في من هو أوثق منك بطبقات يعني هو الزهبي شن الغارة على العقيل ليس عليه علي بمديني كما يعني يمكن سبق لساني في هذا لكنه الذهبي دافع عن ابن المديني دفاعا مجيدا أرجو الطلبة اللي عنده ميزان الاعتدال في نقد الرجال للزهبي يجيب ترجمة علي بن عبد الله المديني ويقرأ كلام الزهبي في هذا فإنه كلام نفيس تقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم أليو لكم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثنى الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثنى والوليد هم عباد الله فيها